بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نص الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفوال وسبح بحمد ربك وتغفره إنه